خيانة يهودية ثالثة. قام حاخام قريضة كعب بن أسدن الذي وقع المعاهدة الثالثة مع الدولة الإسلامية قام بطرد حاخام بن النضير حيي بن أختب. صاحب فكرة تحريض الأحزاب الوثنية على الدولة الإسلامية لم ينصرف حيي كان يعرف كيف يستفز كعبا قال له إنك لا تريد أن تفتح لي لأنك لا تريد أن آكل معك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 وقد وادعني موادعة فدعني وارجع عني فرد عليه حيي والحماس يملأ ثيابه ويحك يا كعب جئتك بعز الدهر بقريش معها قادتها حتى أنزلتها برومة وجئتك بغطفان على قادتها وسادتها حتى أنزلتها إلى جانب أحد جئتك ببحر طام لا يرده شيء فقال كعب جئتني والله بالذل ويلك فدعني وما أنا عليه فإنه لا حاجة لي بك ولا بما تدعوني إليه بدأ حيي يمني كعبا بزوال الدولة الإسلامية وامحاء الإسلام بأمهات المؤمنين والنساء المسلمات جواري في حصنه بدأ يجري له عمليات حسابية ماذا يفعل ألف مقاتل مسلم جائع أمام أكثر من عشرة آلاف مقاتل مدجج بالسلاح بدأ بإخافته من الأحزاب وأنهم سيعاقبونه إن ظل على مسالمته وعهده مع محمد ظل حيي بن أخطب يفتله في الذروة والغارب حتى أطاع له، لكن كعب ابن أسد أراد ضمانات من حيي، ألا يتخلى عنه، ماذا لو عاد الأحزاب دون حرب؟ هنا أعطاه حيي بن أخطب العهد والميثاق لئن رجعت قريش وغطفان قبل أن يصيبوا محمدا لأدخلن معك في حصنك حتى يصيبني ما أصابك اقتنع كعب بن أسد بجدية العربة وأن أكثر من عشرة آلاف مقاتل وثني سيدفعون فاتورة خيانته فنقض العهد وأظهر البراءة من القائد صلى الله عليه وسلم وما كان بينه وبينه أرسل له يعلن أنه مع الأحزاب وأنه شريك في الحرب وصل الخبر إلى المسلمين فزلزلوا زلزالا شديدا وارتبكوا ونالت الخيانة اليهودية الثالثة من معنويات الكثيرين وبدأ المنافقون يرتجفون تدور أعينهم بدأوا يستأذنون هربا إلى بيوتهم شعر القائد صلى الله عليه وسلم بهول الأمر فأمر بجمع النساء والأطفال في حصن منيع حصن بني حارثة فامتلأ الحصن بنظراتهم البريئة الخائفة